قال إمَا أَن رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لكِ غلاما زكيا قالت أنا يكون لي غُلَامَ زَكِيَام قالت أَمَّ يَكُ لغُلَامُ وَلَمْ يَسَسْن بَشَرج وَلَمْ أَكُ بَغِيام قاللَ كَذَلِلكِ قالَالَ رَبّكِهُ عَلَّه وَلِنَ جَعَلَهُ آيَةَ للِنَّاسِ وََحْمَةَم مِ النَّام. ورحمةً منا وكان أمراً مقضياً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 والسلام علي يوم أولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم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 اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان ولليام قال اراقب ان تعن الهتي يا ابراهيم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 وَادْعُوا رَبِّي عَسَى أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ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 وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَجَدْتَ بَيْنَهَا إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وبكيا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 جنات عدل التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا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 وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رَبُّ السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته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 وَإِنَّ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا وَإِنَّ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ ننجي الذين اتقوا الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا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 قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدام حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة إمَّا العذابَ وَإِنَّ السَّاعةَ فَسيَيعلُونَ منَنْ هو شَرون مكانَ وَأَضفُ جودَام وَيَزيد الله الذي نَهتَدَوهُ داَم وَباقِيةُ الصَّالحَاتُ خَيْرٌ عيودَ رَبِّكَ ثَوَابَ وَخَيْرُ مِن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 انما لا يملكون الشفاعه الا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ادام تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخور الجبال هدا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 إن الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فانما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين لتبشر به المتقين وتن